قالَا ألَمْ أقُكَ إِكَ ل تَستَطيع معَ صَدْرَ قالَا أَلَمْ أقُكَ إِكَ ل تَسْستَطيع معَ صَدر قالَا ألَم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 فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلق حتى اذا اتى اهل قرية يستطعم ما اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ثوجد فيها يريد ان ينقض فاقامه قل لو شئت لاتخذت عليه اجرا فانطلق حتى اذا اتى اهل قريت ان استطعم اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فينا جدارا يريد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 أََّ السَّفينََةُ فَكَانَت لِمَ ساكينَ يَعملونَ فِي البَحْرِ فَأَرَدتُ أن عبَهَا فَأَرَدتُ أن عَيبَهَا وَكَانَ وَر أَهُم بلَكُ يَأغُذ كَُّ سَفينَةٍ غصبا انما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم بلكن ياخذ كل سفينه غصبا أََّ السَّفينَةُ فَكَانَت لِمَساكينَ يَععمللونَ فِي البَحرِ فَأَرَدتُ أن عَبَهَا فَأَرَدتُأَن عَعبَهَا وَكَانَ وَرَ أَ بلَكُ يَأغُذ كُ سَفينَةٍ غصبا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانَهُ وَكُفْرًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانُهُمَا وَكُفْرُهُمَا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانُهُمَا وَكُفْرُهُمَا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا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 ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما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 وَأَنَّ الْجِدَارَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي المدينة وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتهُ عن أمري ذلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا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 فَإِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَأَكَسَكَ كَذَلِكَ إِنْ أَنْتَ عَذَابٌ وَإِنَّ مَا أَنْتَ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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَاءَءَكَ تُعذِّبُ وَإِنَّ مَا ۗ وَإِنَّكَ لَتَتَّخِذُ قلَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفًَا عَذذِبُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّه فَيُعَذِبُهُ عَذَابًا نُكْرَا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفًَا وَعَذِبُ ثُمَّ يُرَدُّ إلَى رُبِّه فَيُعَذِبُهُ عَذَابًَا نُكْرَا وَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْنٍ لَّيْسَ سَرَّ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 ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغوا مطلع الشمس وجدها تقلع على قوم لم نجعل لم نجعل لهم من دونها سترا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل, لم نجعل لهم من دونها سثرا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون لا يكادون يفقهون قولا حتىتَّ إذَا بَ غضَيينَ السَّين وَجدَ مِ دُِهِمَا قَوْمَ لا يَكادُون لا يَكادُونَ يَفْقَونَ قَوْلاَا حتىَ إذَا بَلَ غَضَيينَ السَّين وَجدَ مِنْ دُِهِمَا قَومَ لا يَكادون لا يَكادُونَ يَفقَونَ قَوْلاَا قالوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سدا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 قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه بينكم وبينهم ردما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 حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي قَالَ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ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 قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وَتَرَكنَ بَعْضَهُم يَمَائِذِي يَمُوجُ فِي بَعض وَنُ فِي خَفِي الصّور فَجَمَنَم وَتَرَكْنَ بَعْضَهُم يَْومَائِذ يَموج فيِي بَعْضِي وَنُفِخَافِي الصّورِ فَجمَعنَهُم جَم وَعرَبناَا جَهَنَّمَا يَومَئِذِ للِكافِرينَ عْربَ وَعرَبناَا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 وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إن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 فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أولِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَل لَّنُبِّئَكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا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 الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون ان لهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون ان لهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقوا فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقوا فحبطت أعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائى فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذَلِنْكَ جَزَُمْ جَنَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذوا وَاتَّخَذُ آياتِ وَرسُله زُوى ذَلِْكَ جَزَاءُمْ جَنَنَّمُ مِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُ وَاتَّخَذُ آياتِ ِلك جَزاءُم جَنََّمُ بِمَا كَفرَروا وَاتَّخَذُ وَاتَّخَذُ آياتِ وَرسُلهُ زُوى إَِّينَ آمَنوا مِلُ الصَّالِحاتِ كانتََت لَم جََّاتُ الْفِ الدَسِنُ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 خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مداذا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قضِلَ أننْ تَم فَدَكَ لِم تُ رَبّ وَلَ جِئَّا بِمِسلِهِ مَدَدَا قُلْإَِّمَا أَنَ مَشْرم مِسْلُكُمْ يوحَا إِلََّْأََّمَا يحَ إِلَََّّْأََّمَا إِلَهُكُمْ إله واحد فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أنما يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعباده ربه احدا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 ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا على الراس شيبا ولم اكن ولم اكن بدعائك ربي شقيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن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 وَإِني خِفْتُ الْ المَوَالِيَ مِ وَرَاءِ وَكَانَةِ مرَأَةِ عَطِرًا سَهَبِلِ فَهَبل فهب مَِّدُم كَوَلِيَ وَإِّي خِفْتُ الْ المَوَالَ مِ وَرَاءِ وَكَانَةِ مرَأتِ عَطِرًا سَهَبِلِ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 وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا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 قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ ليال سويا فخرج على قومي من المحراب فأوحى, فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومي من فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قوم من المحراب فأوحى, فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب وحناناً من لدنا وزكاة وكالة تقيا وحناناً من لدنا وزكاة وكالة تقيا وحناناً من تقيا وذروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وذروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وذروا بوالديه ولم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت واذکر فی الکتاب مریم اذ تبذت من اهلھا مکانا شرقیا واذکر فی الکتاب مریم اذ تبذت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 فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيًّا فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لها فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا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 لَ إِ م أَنَ رَسُول رَبِّكِ لِأَهَبَ لَِ غُلَ لَكِ غُلَ مَن قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكب غيا قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني قَالَتْ أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا أَو عَلَى كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فحملت فانبذت به مكانا قصيا فحملت فانبذت به مكانا قصيا فاجاء المخاض الى جذع نخله قالت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِّيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِّيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا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 فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فأشارت إليه قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وَجَعَنِي مُبارَكًا أَينَ مَا قُتُ وَأَصَانِي بِال الصَّلَاتِ وَزَّكاتِ مادُ تُ حَِيَّا وَجَعلنِي مُبارَك أَين مَا قُ وَأَوْصَانِ بِ الصَّلَاتِ وَزَّكاتِ مادُم بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَل لِّي جَبَّارًا شَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَل لِّي جَبَّارًا شَقِيًّا وَبَرًّا وَلَمْ يَجْعَل لِّي جَبَّارًا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا والسلام علي يوم ويوم ويوم حيا ذالك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 وَأَذِرُهُم يَومَ الْفَسَةِ إذ قُضِيَ الأمُْ وَهُم فِي غَفْلَتوَهُم لا يؤمنِنون وَآذِرُهُم لا يُؤْمِنون اننا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون اننا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون اننا نحن نرث الارض ومن عليها والينا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إبراهيم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 إذْقالَالَ لِأَبهَ أَبَتِ لِمَتَعَبُدُ مَا لَا يَسممَعُ وَلَا يُبَصِرُ وَلَا يُغْنِيعَكَشيَيْئ إذقَالَ لِأَبِيههَ أَبَتِ لِمَتَعَبُدُ مَا لَا يَسممَعُ وَلَا يُبَصِرُ وَلَا يُغْنِيعَنْكَشيَيْئ يأَبَتِ يا إن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 فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَتَّبِعْنِي فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سويا يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا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 فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي اَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَن تَعَنَّى آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قال اراغب ان تعن الهتي يا ابراهيم لا ان لم تنته لا ارجمن لك وهجرني مليا قال اراغب ان تعن مليا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 واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي أَسْأَلُ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَنَأْعْتَزِلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا فَلَمَّ عْتَزَ لَهُم وَمَا يَعبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعقوبَ وَكُلًا جَعَلْناَا لَبِيَّا وَهَبنَا لَهُم مِروحمَتِنَا وَجَعََّ لَهُم لِسَانَ صِدقٍ عَّ وَهَبِنَ لَهُ مِروحمَتنَا وَجَعََّ لَهُم لِسانَ صِدقٍ عَّ وَهَبِنَا لَهُم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 إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا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 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وَكَانَ يَأْمُرُ أَقْلَهُ بِصَّلَاتِ وَزَّكاتِ وَكَانَ عِنندَ رَِّهِ مَرضِيَّ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ورفعناه مكانا عليا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 اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ وَمِمَّنْ حَمَلَ نُوحٌ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا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 فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ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 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا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 وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مَنْ, من كَانَ تقيا.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 رَبّ السماواتِ والأَرض وَما بينََهُما فبُدهُ وَطَابِر لعبادتيِ هل تعلم له سمّ رَبّ السماواتِ والأَرض وَما بينَهُما فَعبُدهُ وَاصطابِر لعبادتيِ هل تعلم له سمّ؟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 وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ فَورَبِّكَ لََحْشُرًاَّهُم وَالشَّيطينَثُمَّلَ نُحظرًا لَهُم ثمَُّلَ نُحظِرًاَّهُم حَولَ جَهَنَّ مَجفَ فَورَبِّكَ لَ نَحشُرًاَّهُم ثَُّ لا نُحَظيرًاَّ وَُمْ حَوول جَهًَا مَجفَ سَورَبِّكَ لَ نَحْشرًاهُ وَالشَّيَطينَثَُّلَ نُحظيرًاهُ ثَُّ لا نُحظيرًاهُمْ حَول لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم فَلَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِي لَهُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيَّا ثُمَّ لَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِي لَهُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيَّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قَضِيَّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قَضِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قَضِيًّا مَ نَج الذيينَ التَّقَو نَذَر الضَّالِ مَِ سهَا جِسياثَُّنُ نَج الذيينَ التَّقَو نَذَر الضَّالمَِ سِهَا جِسياثَُّنُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمَنُوا إِنَّ هَذَا لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الذين كَفَرُوا قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ بَقَاءً وَأَحْسَنَ لَدَيْنَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ بَقَاءً وَأَحْسَنَ لَدَيْنَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن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 فَإِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فسيَعْلَمُونَ فسيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَثُرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَثُرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ أَطَّلَعَ اطَّلَعَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا اطلع الغيبات اتخذع عند الرحمن عهدا اطلع الغيبات اتخذع عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا قل لا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا ونرثه ما يقول وياتينا فردا ونرثه ما يقول فردا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا وَاتَّخَذُوا مِن اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا وَاتَّخَذُوا مِن اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُّهُمْ أَزَّاءَ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُّهُمْ أَزَّاءَ أَلَمْ تَرَ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وردا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جهنم نَمَوِرْدَا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ نَمَوِرْدَا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عهدا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى لقد جئتم شيئا ادى لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخور الجبال هدا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأرض وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دعوا أَنْ دَولِ الرُحْمانِ وَلَدَا أَن دَوِ الرحْمانِ وَلَدَا وَمَا يَن دَ غِيلِ الرحمانِ أَ يَاتَّقِذَ وَمَا يَن دَغِيلِر وَحمَانِ أَ يَاتَّخِلَ وَلَدَا إِن كلُلّ مَن فيِي السَّمواتِ وَالْأَرض إللاا آاتِر وَحمانِ عَبدَا إِ كلُلّ مَن فيِي السَّمواتِ وَالْأَرض إِللاا آاتِرُ وَحمانِ عَبدَا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عددا لقد أحصاهم وعدهم عددا لقد أحصاهم وعدهم عددا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى فإنما يسرناه يََّرنَاهُ لتبشر به المتقين وَتُم به قوما اللُددَّ فإَِّ ماَا يَسَّرناَاهُ بِنِسَانِكَ لِلتُبَّرَ بِهِمُتَّقينَ وَتُم فِرَ بِهِ, به قَومَ اللُدَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَذِلَهُم مِ قَرنهَا تُحِّ مِنْهُم هللْ تُحِصُّ مِنهُم مِنْحَدٍ أَو تَسْمَعُ لَهُم رِكزَا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 هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزل عليك القران لتشقى ما انزل عليك القران لتشقى دلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى الا تذكره لمن يخشى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا تنزيلًا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماواتِ وَما في الأرض وَما بينهُما وماَا تحت السّراء وما في وما تحت السّرع وَإِنْ تَجَهَر بِالقَوولِ فَإِندهُ يَعنَمُ السّرَّ وَأَخْفَاب وَإِنْ تَجَهَر بِالقَولِ فَإِندهُ يَعْنَمُ السِروَ وَأَخْفَاب اللهم لا اله الا انت وله الاسماء الحسنى اللهم لا اله الا انت وله الاسماء الحسنى اللهم الحسنى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نارا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُوهُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلي لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُّوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي الْمُقَدَّسِ قُوَى إّ أَنَ رَبّكَ فَخل عََّ عَلَْكَ إكَ بِالوادِ المُقدَ سِطوى إّأَن رَبّكَ فَخل عَ وان اخترتك فاستمع لما يوحى وان اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري انني انا الله لا اله الا لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى, لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هوى فتهدى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هوى فتهدى وما تلك بيمينك يا وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على قَالَهَا هِيَ عَصَايَ اتَّوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ الْقِ هَا يَا مُوسَى قَالَ الْقِ هَا يَا مُوسَى تَسْعَى فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خذها وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّهَا آيَةٌ أُخْرَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّهَا وَضُمَّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُورِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى لِنُورِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى لِنُورِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فرعون اذهب الى فرعون ان له طغى اذهب الى فرعون ان له طغى قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح ويسر لي امري ويَسِّرْ لِي أَمْرِي ويَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحُلَّ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي وَحُلَّ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي وَحُلَّ يثقهن قولي يثقهن قولي يثقهن قولي وجعل لي وزيرا من اهلي وجعل لي وزيرا من اهلي وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي هارون اخي اشدد بي اذري اشدد بي اذري اشدد بي اذري واشركه في امري جئ نسبحك كثيرا جئ نسبحك كثيرا جئ نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا, ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا انك كنت بنا بصيرا انك كنت بنا بصيرا قال لقد اوتي تسالك يا موسى وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْمَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى وَلَقَدْمَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى وَلَقَدْمَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ مِكَمَا يُوحَى إِذ أَوْحَيْنَا إِلَاءَ أُمٍّ كَمَا يُوحَى إِذ أَوْحَيْنَا إِلَاءَ أُمٍّ كَمَا يُوحَى أَن قُذِفَ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأُقذِفَ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي أَن يُقْذَفَ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ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 رَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَنًا لَّكَفْتُونَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ بَجَّأْتَ عَلَى قَدَرِي يَا موسى اذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَلَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَلاَك فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَنًا لَّكَفْتُونَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, واصطنعتك لنفسي وَصَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا اذهب الى فرعون انه طغى اذهب الى فرعون انه طغى اذهب الى فرعون انه طغى فَقُول لَهُ قَوْول الَََّّ عَهُ يتَذَسكَرُ أَوْ يَخْشى فَقُول لَهُ قَوْول الََّ لعَهُ يتَذَسكَرُ أَوْ يَخْشى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ رَبَّنَا نَنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا ذَلِكَ إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ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 قادين انك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى فاتياهم فقولوا انا رسول ربك فارسل معنا فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم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 إِا قَد وَحِييَ إِلين أَ الععْذَابَ عَلَ مَنْ كَذذَّبَ وَتَوَلَّ قَالَ فَمَر رَبّكُم يَ موسَ قَالَ فَمَر رَبّكُ ما يَا موسَ قلَ فَمَر رَبّكُ ماَا ييا قلَ رَبََُِّّي أَعطكَُّ شَيْئ خَلْقَهُوسُ بَهَدَا قَالَ رَبُّونََِّي أَطَاكُ شَيْ خَلْقَهُوسُم بَهَدَا قَالَ رَبّونََِّي أَعطكَُّ شَيْئ خَلْقَهُوسُم بَهَدَا قال فما بال القرون الاولى قال فما بال القرون الاولى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء وانزل من السماء ماء فخرجنا فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء وانزل من السماء ماء فاخرجنا فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى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 قُولُوا ارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ قُولُوا ارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ قُولُوا ارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي مِنْهَا خلَقنَ قُم وَفِي نُعيدكم وَمنِنْهَا نُخرِجكُمْ تَة وَمِنْهَا نُخرِجكُمْ ترَةً أُخراق مِنْهَا خلَقن قُم وَفِي ن عيدكُم وَمِنْهَا نُخِجكُمْ تَرَةً أُخُرى وَلَقدَدَ أأَرَينَاهُ آياتِنَا كُلهَا فَكَذذَّبَ وَأَبَا وَلَقَدَ أَرَينهُ آياتِنَ كُهَا فَكَذذَّبَ وَأَبَا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 وَلَ أأَجئتَناَ لتُخرجَنَا مِن أَرضنَا بِسِحركَ ي مُسَاء فَل نَأتِييًاكَ بِسِحْر مِثْمه فَجَعَبَينَنَا فَجَعَبَينَناَا وَبَيينكَ مَوعيدًا لا نُخُلِفُهُ نَحنُ وَلَا أَ تَمَكَانَ صُوى فَل نَأتيًاَّكَ بسِحرٍ مِثله فَجَبَنَنَا فَجَعَبَيننَا وَبَينَكَ مَووعدًا ال لا نُخلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَن تَمَكَانَسُوى فَل نَأتيًاَّكَ بسِحر مِثله فاجعل بيننا فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا قَالَ لَمَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى قَالَ لَمَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن أَلَمَ أَعِدْكُم يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النّاسُ لَا صُحْبَةَ فَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى فَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى فَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم, فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم فيسحطكم بعذاب وقد خاد ما افترا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم فيسحطكم بعذاب وقد خاد ما افترا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوا لَجْوَاءَ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوا لَجْوَاءَ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوا لَجْوَاءَ قَالُوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وَيَذْهَذاَا بطريقتكم الْمُثْلَب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 ثم بأتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا فأجمعوا كيدكم ثم بأتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما 28-وإما أن نكون أول من ألقى 29-قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما, وإما أن نكون أول من ألقى 30-قالوا يا موسى إما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 قال بل ألقوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى قال بل ألقوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فأوجس في نفسه خيفه موسى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى قُلْ تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى قُلْ لَا إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر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 قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي السحرة سجدا قالوا قالوا آمنا برب هارون وموسى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا, قالوا آمَنَّا بِرَبِّهَا رَبِّ مُوسَىٰ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا أُقَطِّعُ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعٍ لَّخُلِّ وَلَا تَعْلَمُونَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا ققاللَ آمَاتُم لَهُ قَبِلَ أَن آذََلَكُمْ إِهُ لَ بُكُمَُّذ عََّمَكُمُّحْرُ فَلَأُقَقْت عَ أَدِلَكُمْ وَأَْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَأُْ صَلّبًا ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقا قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعٍ نَخْلٍ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ السُّحُبِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا لِيغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَثْقَلْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جهنم نَمَالَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَإِنَّ لَهُ جَمَنًا نَّمَالَا فِيهَا وَلَا يَحْيَا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 فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا يَابِسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ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 فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قد مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ ووعدناكم جانب الطور الأيمن ولزلنا عليكم المند والسلوى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم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 ووعدناكم جانب الطور الأيمن ولزلنا عليكم المند والسلوى أكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ومن يحن عليه غضبي فقد هوان وانني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعامل صالحا ثم اهتدى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم اولائي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى قالهم اولائي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامريين قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً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 ولكننا حم من لا اوذارا من زيلة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك القسامري قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ولكننا حم من لا اوذارا من زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك القسامري قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ولكن الناحم من لا اوذارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القسامر فاخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا قالوا هذا الهاء الهكم والاه موسى فنسي فاخرج لهم عجلا جسدا له هو وار فقالوا فقالوا هذا الهاء الهكم والاه موسى فنسي فاخرج لهم عجلا جسدا له هو فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا سَلَا يَرَوونَ أَلَّا يَرجعُ إلَيْهِم قَوْلَ وَلَا يَمِكُ لَهُم بَرَّّ وَلَا نَفععَى سَلَا يَرَوونَ وَلَا يَملِك لهم ضرا ولا نفعا وَلقد قال لهم هارون من قبل يا قوم ان لما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني فاتبعوني واطيعوا امري وَل غَدْ قَالَلَهُم هاَارُون مِن قَبِلُوا يَا قَومِ إَّ مَا فُوت تُم بِ وَإِنَّ رَبَّكُمُرُ وَحمَانُ فَتَّ بِعونِي فَتَّ بِعوني وَل قَدْ قَالَ لَهُم هَارُونُ مِنْ قَبِلوا يَا قَِّ إَِّ مَا فُوت تُم بِ وَإِنَّ رَبَّكُمُرُ حممنانُ فَتَّ بِعونِي فَتَّ بِعوني قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قالوا لن نبرح موسى قَالَ يَ غَونُ مَا مَنَعَكَ إذُ رَأَيتَُمْ بلَلُّقالَالَ يَ غَونُ مَا مَنعَكَ اللاتتبعني افعصي امرى اللاتتبعني افعصي امرى قال يا ابنى ان لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ولم ترقب قولي قال يا بني ان لا تاخذ لحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ولم ترقب قولي قال يا بني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 قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبدتها وكذلك سولت لي نفسي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 لانوحرق له ثم لننسف له في اليم من اسفاه قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لامس و ان لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسا وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما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 كذلك نقص عليك مِنْ أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراه مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراه مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراه خالدين فيه وساءلهم يوم القيامة حملا خالدين فيه وساءلهم يوم القيامة حملا خالدين فيه وساءلهم يوم القيامة حملا يَمَ فَقُ فيِي الصّور وَنَحشّرُ المُجرمينَ يَومَئِذٍ زُرق فِي الصّورِ وَنَحشّرُ المجرمينَ يَومَئِذٍ زُرق يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُم إِلَّا بِفَتُم إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُونَ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِفَتُم إِلَّا يَوْمًا نَحْنُ عَلَم بِماَا يَقُولون إذ يَقُولُ أَمْسَلُهُمطرَيقَةً إِللا بِسُْم إِللاا يَوْماء نَحْنُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُ غَا طَعَ صَفْصَفَل فَيَذَرُ غَا قَعَ صَفصَفَل فَيَذَر غَا طَ صَفصَفَل ل وَلَا أَمتَ لَا تَرَافِيهَا عِوجَ وَلَا أَمتَ لا تَرَى فيها عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا يَوْمَ إِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَ إِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشعتِ الأأَصْواتُ لِرُحمالِ فَلَا تَسمعُ إِلَّا همَسَ يَمَئِذِ الَّ تَ فَع الشَّفَاعةُ إِللاا إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَغر وَحمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَا يَوْمَئذِ اللااتَ فَعْ الشَّفَاعةُ إِللاا إِللاا مَنْ أَذِنَ لَهُر وَحْمَانُ وَرَضِيَلَهُ قَملاَا يَومَئِذِ يِعلَُ مَا بَنَ أَْدهِم وَمَا خَلفَهُم وَلَا يُحطُونَ بِهِ عمَا بَيْنَ أَْدهِم وَمَا خَلفَهُم وَلَا يُحطُونَ بِهِ علْمَاء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 وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَمَن يَعْمَل الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَٰلِكَ أَنزَلَّهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَاعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا وَكَذَلِكَ أَنزَلَّ اللَّهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَاعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذكرا وكذلك انزل الله قرانا عربيا وصرفنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وَقُرْآنَ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنَ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَلَ قَدَ هِدنَا إِ آدَمَ مِنْ قَضِلُ فَنَسَ وَلَم نَجدِد لَهُ ععَزْمَا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 وَإِذْ قُنا للِلمَلائِكَ تِسدُدُ لِآدمَمَ فَسَجد فَسَجَد إِللااائِابِنِي سَأَبَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى فَقُلْ لَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا دَاعُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى فَقُلْ لَا يَا آدَمُ إِنَّ لَهَدَ عَدوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تعرى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى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 فوسوس إِلَيْهِ الشيطان قال يا آدم هل أدلك قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أَلَيْسَ لِيَ آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا, وطفقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وعصا آدم ربه فغوا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا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 ثم اجتباه, ربه فتاب عليه وهدا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اذبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّ مِن هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى قَوْلَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عدو فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى قَالُوا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم من يهد هم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان دله معيشه ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا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 پو بس اول رولی میں ہس روچنی آم و پدوں بصير قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك, وكذلك اليوم تنسى قال كذلك اتت كاياتنا فنسيتها وكذلك وكذلك اليوم نسا قال كذلك اتت وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي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 ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما لكان لزاما واجل مسمى ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما لكان لزاما واجل مسمى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 فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آناء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ولا تمدن عينيك الى ما مد على به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى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 ولو اننا اهلكناهم بعذاب من قضره لقالوا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك من قضى ان ذل ونخزا ولو اننا اهلكناهم بعذاب من قدره لقالوا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فندمع اياتك من قبل ان نذل ونخزى ولو اننا اهلكناه بعذاب من قضله لقالوا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتتبع اياتك فنتبع اياتك من قضى ان ذلنا ونخزا